أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلو لا ألقى عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترين. فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا آسَفُونَ انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ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 الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون یطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفیها ما تشتهیه الانفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون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 فَذَرُهُمْ يَخُوضُ وَيَلْعَبُ حَتَّى يُلَاقُ يَوْمَهُ الَّذِي يُعَدُّونَ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَايِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ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 وهم یعلمون